أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشيا وجوه يومئذ خاشعا عاملة نطبا سفلا نارا جاميا تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا طليع لا يثمن ولا يغني من جوع أجوم يومئذ ناعمة لسعينا راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فينا عين جارية فينا شرر مرفوعة واكواب موضوعه ونمارق مصفوفا وزرابي مبثوثا افلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نقبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر